يَوْمَ يَرَوون الْملائِكَتَلَابُ شر يَوْومَئِذ للِمجرمِينَ وَيَقولُونَ حِجرًا مَحجًا وَق الن إِلَ مَا عملِلُوا مِنْ عملل فَجَعَناَاهُه بَا أَم مَثُور أأَصْحابُ الجََّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مستُسْتَقَروَو وَأَحْسَنُ مَقِيلَ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 وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا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 الذينَ يُحشرون على وجوهِهم إلى جَهَنَّ مَأُولائِك أُلائكَ شَرٌ مكانَم وَأَبنُّ سَبلا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 وأعتدنا للظالمين عذابا أليما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 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بَعَثَ الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 وَهُو الذي أَرسَل الاحَابُ شْر بَ يَدي رَحْمَتِه وَأَنزَلنا مِنَ السَّممَا أَطَهُور لُِحِيَ بِهِ بلَلْدَةَ ميتَ وَُنسْقَ مِما خَلَقناَام وَنسْقَهُ مِما خَلَقنَا, خلقنا أَنْعَمًا وَلا قد صر وفْناهُ بَنَهم لذكر فَأَب أكسَعُ النَّاس إلا كُفور.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 وهو الذي خَلَقَ من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أَرَحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَسْجِدٌ لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَنُ قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وَوهو الذي جعَ الليلى وَه رَس الفَة لمنْ أراادَ أي يذكر لمن أراادَ أي يذكرَأَ أراادَ شكور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 والَّذِنَ لا يدععون مع اللهَّهِلَهن آآ آخررَ وَلَا يَقُتُلونَ النَّفسَلَّ حَروَمَ اللهَّ إللاا بِالحَقّ وَلَا يقُتُلونَ النَّفْسَلَّ حَروَمَ اللهَّ إللاا بِالحَِّ وَلَا يَزْنُون وَمَ يَفذَلِكَ يَلْقاءثَمَا يُضاعث لَ العذاب يَغَّ الْ القِيامَةِ وَيَخْلُدِ فيِيه مُهَانَا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 قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا بسم الله الرحمن الرحيم قَاسِين مِّين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم, أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول أَنْ العالمين أن أرسل معنا بني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 ق لِمَنْ حَوولهُ ألا تَسَْمِعون قَا رّكم وَربّ آذائِكُمُ الأوََّنم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 قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ لَّلْنَاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِن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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم للانخلاف ولا اصلبنكم اجمعين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 وَأَوْحَنَ إلىلَى مُسَ أَنْ أأَسْلِ بِعِذَادين إكُمْ مُتَّبَعون فأَرسَل فرعون فِي الععون فِي المدَنِ حاشِرين إِه أُناَا إلَ شِْذمَةُ قَلدُون وَإِهُملَناَا لغائغُون وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ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 َّ أَغْرَقَُ الْآخَرين إِ فِي ذَالكَ لآيَه وَمَا كانَ أَكسَرُهُم مُؤْنِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهَُ العزيز الرحيِيم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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون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 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبِكِبُوا فِيهَاهُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ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 فَلَوْ أن لناَا كَروَتَم فَنَكُونَ مِنَ المُؤِنين فَلَوْ أن لناَاكَروَتَ فَنكُونَ منِن المُؤمنين إ فِي ذَلِكَ لآيَ وَما كانَ أَكسَرم مُؤمننين وَإَِّ رَبَّكَ لَ العزيزُ الرحي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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أضرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إِذ قَالَ لَهُمْ أَقُوهم هود أَلَا تَتَّقُون إِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطيرون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجرٍْ إنِ أَجرِْييَ إِلَّا على رَبِّعَمين.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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 وَتَنْختونَ مِنْ الجِبالَِبُيوتَن فَارِهين فَاتَّقُ اللهَّه وَأَطِرون وَلَا تُقِرُون أَمْرَ الْ المُسرِثين الذيذينَ يُفْسِدونَ فِي الأرْرض وَلَا يُصْلِحون قَاُ إَِّمَا 124-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 125-قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 126-ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فَيَا خُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا آدَمِينَ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا آدَمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطَ عَلَيْنا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ إهُ كََ عَدَابَ يَوْمِن ععَظم إِ فِي ذَلِكَ لآيَ إِ فِي ذَِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكْثَرهُم مُؤمِنين وَإِن رَبَّكَ لََ العززُ الرحيم وَإِنهُ لَتَزلُ رَبِّ الْ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 بَعْض الْ الأعجمينَ فَقَرأهُ عَلَيهٍَّا كانَُوا بِهِ مُؤمننين كَذَلِكَ سَلَْنَهُ فِي قُلُوبٍ مُجرمين لا يُؤمنِنونَ بِهِ حتىََّ يَرَو الْعَذَبَ الألم فَيَأتِييَهُم بَوْتَتَ وَهُم لا يَشْعرون فَيَقولُُ هَا النَحْنُمُ فرَرُون.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 والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا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 آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم السَّمَاءُ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِنَّ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ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 قُلْ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِ يَا فِرْعَوْنُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيدًا وَلَمْ يَسْتَفِنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ففاررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمًا فوهب لي ربي حكمًا وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنّها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علين فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين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 قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منطلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وَأَوْ حَنَ إى مُسَ نْ أأَسْلِ بِعِذَادين إكُمْ مُتَّبَعون فَأَرسَل فيِيععون فيِي المَدَنِ حاشِرين إِه أُل إلَ شِذِمَةُ قَللُون وَإَِّهُم وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين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 لَُّ أَغْرَقَُ الْآخَين إَِّ فِي ذَِكَ لآيَه وَمَا كانَان أَكْسَرهُمْ مُؤمنِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العزيِيزُ الرحيم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 قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَن تُمُّ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ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 فَلَوْ أن لناَا كَروَتَ فَنَكُونَ مِنَ المُؤمننين فَلَوْ أن لنا كَروتَو فَنَكَُ منِنَ المُؤمنِنين إ فيِي ذَلِكَ نَآيَ وَماَا كانَ أَكسَرهم مُؤمننين وَإَِّ رَبكَ لَهُ العزيز الرحي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 إذ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ هُودٌ الا تَتَّقُونَ انِّي لَكُمْ رَسُولٌ امِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 اَمَدَّكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَبُلُلٍ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ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 إِنَّ رَبَّكَ لََ العزيزُ الرحيم كَذذَّبَ الثَّمُود المُرسَلين إِذْ قَالَ لَهُم أَخُم صَالِحم أَلَا تَتَّقُون إِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَتَّقُ اللهَّه وَأَقون.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 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أن 122-ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 123-قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم يَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا آدِلِينَ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا آدِلِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 فَالغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وَالتَّى مُّذَكِّرٌ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ فَاسْتَقَطَّ عَلَيْنا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظلة إنِهُ كََ عَذَابَ يَوْمِ عظم إَِّ فِي ذَالِكَ لآيَ إَِّ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكثَرهُم مُؤمنِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ العززُ الرحيم وَإِهُ لَتَزِيلُ رَبِّ الْ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 ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كَذَلِكَ سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بِهِ حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرون أَفَبِعَذَابٍ لَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينًا ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا من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 وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتتقلب في الساجدين انه هو السميع العليم هل انبئكم على من تنزل الشياطين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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا بسم الله الرحمن الرحيم بَصِيرٍ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ زَيَّنَ لَهُم أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا 124. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب, أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 125. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاءها نودي أن من في النار ومن حولها وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جان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 فتِسع آيات إ فِي الرععونَ وَقَوْمِهِ إِهُم كانَوا قَوْمَ فَاسِقِين فَدََّ جَتهُ آياتناَا مُبَصَِةَ قالَاوا قالوا هذا صِحْرُم مُبِين.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 قَالَتْ نَمْلَةٌ لِّيَا أَيُّهَا النَّلَدُ ادخلوا, ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا مَسَاكِنَكُمْ لَّا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا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 ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السَّبِيلِ فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلمون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 ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ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 لَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْوَدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قَالُوا طَائِرُكُمْ مِنْ عِنْدِ الله بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيْتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثَُّ للََقُولًاَّ لِولِيهِ مَا شَهِدِناَا نَهلِكَهلِهِ وَإَِّا لصَادقُون وَمَكَروا مَكْرَ وَمَكَرْنا نَكْرَو وَهُم لا يَشْعرون وَمَكَروا مَكْر وَمَكَرون مَكْرَو وَهُم لا يَشعرون.